بوك تو ين هوندرت مئة مئة بايفورده. الظروف الظروف ريتز نوخ نويت حصل مرة لم يحصل قط حصل مرة لم يحصل قد Was jij reeds in هل حصل لك مرة ان كنت في برلين؟ هل حصل لك مرة كنت في برلين؟ Nee, nog nooit لم يحصل قد La, لم يحصل قط. Niemand, أحد لا أحد أحد لا أحد كين ياي إمانت يير؟ أتعرف أحدا هنا؟ أتعرف أحدا هنا؟ نيا أكن نمانتني لا لا أعرف أحدا هنا لا لا أعرف أحدا هنا نوخ <تصفيق> nus meer nie mazel lam yazel lam ya ple nog lang keer hel se te sameroo fil baka yi hunna tawelan hel se te fi el baka hunna tawelan nie ek plein nie veel langer nie La. لن أبقى هنا لاطول بتاتا لا لن أبقى هنا لاطول بتاتا نوغ ايتس نكسميرني شيء آخر لا شيء أكثر شيء آخر لا شيء آخر ولياي نوغ ايتس درنك أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ تريد أن تشرب شيئًا آخر؟ نيا، أكبر نقص مير هيني لا، لا أريد أي شيء آخر لا، لا أريد أي شيء آخر أو نوخ نقص شيء حصل، لم يحصل شيء حصل، لم يحصل هي هل حصل أن أكلت شيئا؟ هل حصل أن أكلت شيئا نيا اكيت نغ ن خيتني لا لم يحصل أن أكلت أي شيء لا لم يحصل أن أكلت أي شيئة نغئيم Niemand anders. Maazal aahad, lees min aahad. Maazal aahad, lees min aahad. Wel nog iemand kofie hee? Hel maazal aahad, yoreidu kahwa? Hel maazal aahad, yoreid kahwa? Nie, niemand anders nie. La lys min ahad la lys min ahad besyk p o o OK. k vir die en teks